صراط الذين انعمت عليهم غير ما الحق كذبت ثمود وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بري بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاوية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 الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة وتعياها Faida fi al-ṣūr nafqatu waḥida, waḥumilat al-ard wa al-jibāl, waḥumilat al-ard wa شقت السماء، فهي يوم إذواه، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ. مَالِيه يَوْمَ إِذْ تُعْرَضُونَ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما سلفتم في الأيام الخالية، وأما من أُوتِي، وأما من أُوتِي كتابه بشماليه، فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا، ولم أدر ما حسابيا. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا Ollaa ruokaa miskin, ei ole häntä täällä paimi, ei ruokaa, بانصرون وما لا تبصرون ان انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما Tänzilun minun rabbi al-alaminin Walau taqovala alayna bahtal al-aqaawil Lääkhozna طعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين منكم